لائكهم مفسحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ما يتخذناه هوا اناءك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا يكبرون كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرن فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جماعة معيّم خالدين فيها وعد الله حتفه وهو العزيز الحكيم.